أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين وما ي من ذكر من الرحمن من ذكر من لا كانوا عنهم عرضين، فقد كذبوا لديهم أنبال وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يتقون؟ For I Oh, uh. Oh, that's fine. But Oh <laughs> Oh قال للملأ حوله can Yeah. And, and. Welcome. Oh. فألقى موسى. كم السحر فلسوف سوف تعلمون. لا أقضي عن أيديكم وأرجلكم من خلاف فيهم ولا نكم وانا اصدبنكم اجماعا أنه أوفر لنا رب رَبَّنَا ربنا أَنفُسَنَا وَإِن